موسوعه النابلسي ى م ي ش ء من ع ا د للعلوم ا ل ا س ل ا ت م و ا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 والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 أ ن ز ل من ا ل س م ا ء ماء ل ك م منه ش ر ا ب و م ن ه شجر فيه ت س ي ينبت لكم به لكم ايها ل ل ز ز ر ع و ا ت و ن ل ل ن خ ي و الناس أ ع ب ومن ك ان ل ث م ر ا ت إ في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون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 ت ل ب س و ن ه الكلم وترى ا خ ر ف ي ه و ل ت ب ت غ و العقيده من ف ض ه و ل ل ل ك تشكرون م و ف الأرض رواسي ت م بكم و أ ن ا ر و س ب ل ا ع ل ك م تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الله لغفور ر ح ي م و ا ما ل ل يعلم ه ت س ر و ن و م ا ت ع ل ن و و ن ا ل ذ ي ن ي د ع و ن من د و ن ا ل ل ل ه ا ي خ ل ق و ن ش ي ئ ا و ه م ي خ ل ق و ن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 ل ا ج ر م أن الله يعلم م الحسنى يسرون ي وما ع ن ن إنه و لا ي ب ا ل م ت ك ب ر ي وإذا ماذا قيل لهم ماذا أنزل ر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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ب ل ا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 ف أ ص اسماء ب ه م ي ئ ا ت عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو وحاق كانوا يستهزئون أشركوا به ش الله م ا ع ب د ن ى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 أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم ل ر ؤ و ف رحيم اولم يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال ج د ا لله ولله وهم داخرون ي س ج د م ا في الله س م وما ا ا ا و ت في أ ر ض من ا ل ح س ن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 ن س ق ي ك م م م ا في ب ط و ن ر محمد ر ا ل ب ن ا ل ص ا س ا ئ ب ل ل ش ا ب ي ن ومن موسوعه ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ل و ن م ن ه س ك ر ا ل ا س ل ك لآية ل ق و م ي ع ق ل و ن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 موسوعه أ النابلسي أ ز و ج ك م ن للعلوم الاسلاميه ك ف ر و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 م س ت ق و س و ل ه غيب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا أمر ا ل س ا ع ة إ ل ا ك ل م ح ي ه و أقرب إن الله ع ل ى كل شيء قدير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 والله َُّ جعل َََ لكم َُ مما َِّ خلق َََ ظلالا َِ وجعل ََََ لكم َُ من َِ الجبال َِِْ أ اكنانا َ وجعل ََََ لكم َُ سرابي ََِ لتقيكم ََُُِ الحر ََّْ وسرابي َََِ لتقيكم ََِ ب َ أ ْ س َ ك ُ م ْ كَذَلِكَ يُتِمْ ن ع م ت ه عليكم لعلكم ت س ل م و ن فإن ت و ل و ا ف إ ن م ا عليك ل ا ب ل ا ا غ ل م ب ي ن ي ع ر ف و ن ن ع م ة ا ل ل ه ه ثم ي ن ك ر و ا وأكثرهم ا ل ك ا ف ر و ن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 و ََ ل ا تَتَّخِذُوا َ أ ي ْ م َ ا ن ََ ك ُ م ْ د ء الله َ قَدَمٌ بَعْدَ ُ ت َ الحسنى وَتَذُوقُ ُ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 م ا س ل ط ا ن ه ع ل ى ا ل ذ ي ن ي ت و ل و ن ه و ا ل ذ ذ ي ن مشركون هم به و إ ا ب د ل ا آ ي ه ا ن آ ي ا و الله أعلم م ب ا ي ن ز ل قالوا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 الله لا ي ي ه ه د م الله و ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م إ ن م ا يفتر ا ل ك ذ ب ا ل ذ ي ن ل ا بآيات ا يؤمنون ل ل ه و أ و ل ئ ك ه م ا ل ك ا ب و س ل ا ل ل ه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 وطرد الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا م ن مكان كل فكفرت ب أ ن ع م ا ل ل ه ف أ ذ ا ا ل ل ه ل ب ا س ا ل ج و ع و ا ل خ و ف ب م الاسلاميه فكلوا ذ فأخذهم ب و ه ا ع ذ ا ب ه م ظ ل مما و فكنوا ن م رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا ن ع م ة الله ان كنتم إ ي ا ه تعبدون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 ملة إبراهيم ان اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حريفا وما كان من المشركين إ ن م ا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه